مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم تي يحبرون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 فمِنْ آيَاتِهِ يُركُمُ الْبَرقَ خَوْفَ وَقمَرًا ُنَزِلُ مِنَ السَّمَائِمَا أَنْ فَيُح بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا إن فِي ذلك لآيات لقوم يعقلون.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 وَرَأْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ نَامِلَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فأنتم فيه سواء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 فَمَن يَهْدِي مَن أَظْلَلَ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِدِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ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 رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فت متعون فسوف تعلمون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 هم المفلحون وما آتيتم من زبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُونَ لِيَجْنِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ سِرَ الرِّيَاحَ بُشْرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَذُوقُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ